فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ أَلَمْ نَذْهَبْ بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا تُنذِّ بِأَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وهم لا بأمرهم هذا وهم لَا يَشْعُرُونَ وَلَمْ يُحَادِثْ مَنْ لَهُ تُنذِّ بِأَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ